إلهي سيدي ربي اغثني سيدي واخذ بيدي من بادي اجرني اجرني خذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني يا إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني, أجرني, أجرني, أجرني, أجرني, أجرني سيدي يا ربي يا بالي ياخذ يدي يا من باضي تجلني اجلني ذو صفح جميل جميل نودع واسع وعظيم ممن إلهي أنتظو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم ممن إلهي من سغاك يزيل ومن أدعوه مضطر يجبني إلهي من سواك يزيبني أمين ومن أدعوه مضطر يجبني وزبي ديوا من رودي اشيري جلبي الاهي من جنيتو الخلق مثلي ليس اجيلاي الاهي ليس اجدروا والزلات مني إلهي لو آتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو وخم يدي ومن رادي أجري إلهي من سواك يزيل أمي ومن أدعوه مضطر وا كان ومن ادواه طوان يجبني له